فان الله تعالى امر عباده المؤمنين بالإيمان به وبرسوله فقال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وبين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم امورا لا يتم ايمان العبد حتى يأتيها وذلك في أحاديث كثيرة بدأ فيها صلوات ربي وسلامه عليه بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا أو قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول كذا وكذا أو ليفعل كذا وكذا ومن هذه الأحاديث أيها المسلمون ما رواه بخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من وابده وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال يا رسول الله والله لا لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات العظام على كل مسلم وهي من صميم الإيمان ولا بد لهذا الحب أن يكون أقوى من أي حب لأي مخلوق حتى من حب المرء نفسه عباد الله كيف لا يكون كيف لا يكون صللى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا وهو أحب الخلق إلى الله تعالى وقد اتخذ الله خليلا وأثن عليه ما لم ييسني على غيره من الخلق جميعا فقد أثن الله عليه في عقله فقال ما ضل صاحبهم وما وأثنى عليه في نقهه فقال وما ينفق عن الهوى وأثنى على الشرع الذي أرسل به فقال إن هو إلا وحي يوحى وأثنى على قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى أو أغال ما كذب الفؤاد ما رأى وأثنى على بصره فقال ما زار البصر وما طغى وزك أخلاقه فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم نعته بالرسالة فقال محمد رسول الله وناداه بالنبوة فقال يا أيها النبي وشرفه بالعبودية في أعلى المقامات فقال سبحان الذي أسرى ليلى وفي مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نذلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي مقام الدعوة قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدال هو الذي لا ترصى فضائله ولا تعد مزاياه فما من صفة كمال إلا واتصف بها ولا خصلة خير إلا وتحلى بها جمع الله له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناقب إذا ذكر العباد فهو إماههم وإذا أشر إلى العلماء فهو معلمهم وإذا أشيد بالشجعان فهو قائدهم وإذا مدح الدعاة فهو قدوتهم وإذا بل بلغ في الدنيا يوم المعراج مبلغا ما بلغه مخلوق غيره وخصب الله بالمقام المحمود بالمقام المحمود يوم القيامة الذي تحمده عليه كل الخلائق وأعضاه الوسيلة في الجنة وهي منزلة لا تنذغي إلا له صلى الله عليه وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأعلى في العالمين قدره ما رآه أحد إلا هذا ولا عاشره أحد إلا أحبه حب الجمع صاحب الوجه الوضاء والطفل والصفاء دائم الإبتسامة مليح الوجه أكحل العينين كالقمر ليلة البدر استناره مضيئه اشد حياء من اشد من العذراء يقول انس رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا دباجا ان من كف النبي صلى الله عليه وسلم كل يعرفه يعقل كل يعرفه او كان يعرف بريح الطيب إذا احبل أحسن الناس خلقا وخلقا واتقاه لله واخشاه واكرمهم أعظم الناس تواضعا يخالط الفقير والمسكين ويمشي معهم وينطلق مع الجاريه الصغيره تاخذ بيده حيث حيث شاءت ولا يتميز عن اصحابه بمظهر يزور كبيرهم ويسلم على سبيانهم يأتي ضعفاءهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم يجلس على الأرض ويأقم عليها يعقل الشاك ويخلبها يفسف نعلهم ويخيط فوقه ويخضم أهله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم خير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا عن, إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول إلى رحمته جل وعلا إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه انتهى كلامه وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل, رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها أي في النار وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجركم عن النار وأنتم تفلتون من يدين رواه مسلم فمن شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يمنعهم من الدخول في النار فاستحق بسبب ذلك أن يحبه, أن يحبه كل مؤمنين عباد الله إن هذه المحبه والتعظيم ليست مجرد كلمة طبال او ادعاءات تذاع ولكن لها دلائل ومظاهر والتي يجب علينا أن نحققها في انفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ومن هذه الدلائل تقديمه صلى الله عليه وسلم على كل أحد من الخلق وعدم التقدم بين يديه قال جل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين من يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ومنها سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه والصلاة والصلاة والسلام عليه بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والتأدب عند ذكره بأن لا يذكر مجرد الاسم بل مقرونا بالنبوة والرسالة قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وتوقير حديثه والتأدب عند سماعه وعند دراسته أي عند سماع حديث, حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند دراسته يجب التأدب معه كما كان يفعل السلف هذه الأمة وعلماؤها بإجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يروى عن إمام مالك بن أنس رحمه الله أن أحد تلاميذه رأى عقربا تذهب إليه وتلدغه من حدمه فيتفزز ولا يقطع حديثه ويكمل ثم تدور وتأتي إليه وتلدغه مرة ثانية فيتفزز ولا يقطع حديثه ويواصل عبده لها وقشر مرة وهي تلدأه ولا يترك موضع ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من درسه ذهب إليه هذا التلمير وقال له رأيت منك اليوم فقال نعم رأيت العقرب قال نعم قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل لزغة عقرب فما الناس في هذا الزمان ترويله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع لك كلامك ولا يتركك تنهيه ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه والانتداء بهديه فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العلامة البارزة لمحبته عليه الصلاة والسلام بل ومحبة رب العالمين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم إن الإخذاء به عليه الصلاة والسلام من أكبر العلامات على حبه قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالمؤمن الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتاسى به في كل شيء في عبادته وفي اخلاقه وفي سلوكه وادابه وفي سائل تعاملاته مع الاخرين ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي كل ذنب فاستغفروه انه هو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 والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد عباد الله فلقد بلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابة مبلغ عجيبا يصوره لنا عوة بن مسعود الثق رضي الله عنه لما بعثته قريش وكان آنذاك لا يزال كافرا لما بعثته قريش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الكديبية قال قال عروى لما رجع إلى قومه قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيسر وكسر النجاشي والله إن رأيت ملكا أي ما رأيت ملكا قطو يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله انت تلقم نخامة إلا وقعت في كف رجل, كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري وأعجب من ذلك ما حكاه لنا عاصم عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه منهم زيد بن الدفنة أقو بني بياضة بن عمر فأما زيد بن الدفنة فأسر أي قبض عليه فقدم به مكة فبعث به سقوان بن أمية مع مولا له يقال له المستاصة بعث به إلى التنعيم فأخرجوه من الحرم ليقتله فاجتمع إليه رهط من قريس فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل قال ناشتك بالله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا؟ قال أتشك أن محمد عندنا الآن بمكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا للآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالسا في أهلي فقال أبو السفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحد أحدا كحب أصحاب محمد ثم قتله مصاص رضي الله عنه وأرضاه ويوم أخر لما ول الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثنين عشر رجل من فيه معه إثنى عشر رجل منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأدركه المشركون فمات الرجال الذين كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي آخرهم طلحة فدافع عنه فقاتل قتال إحدى عشر رجلا حتى قفعت أصابعه رضي الله عنه وهذا أبو بكر الصديق خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في نحيه من نواحي المسجد الحرام اذا به يبصر عقبه ابن ابي معيط احد رؤوس الكفر صوب رسول الله الله عليه وسلم ورسول الله الله عليه وسلم يصلي فاخذ ابو بكر يترقبه فإذا هو يخلع ثوبه ويضعه حول عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أن رأى ذلك أبو بكر حتى انطلق كاستهم تجاه هذا الكافر ثم أخذ بمنكبه ودفعه دفعة شديدة ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيده ثم أخذ يردد, يردد الآية الكريمة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن حبهم رضوان الله عليهم له خوفهم من فراقه ومن يألفه عليه الصلاة والسلام ويتعامل معه فلا شك أنه سيجع بفراقه فهو مصدر أمن وأمان لأصحابه أخرج أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راكلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقان بعد عام هذا ولعل فأنت مر بمسجدي. بمسجدي هذا وأبري فبكى معاد جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خوفهم من فراقه يختصر على الدنيا بل فعداه إلى خشيتهم من فراقه في الآخرة أخرجت أضارانين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي لا لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكر فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا, وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا ذكرت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن حبهم له صلى الله عليه وسلم تهذيبهم اياه على اهلهم وذويهم بل أيضا على أنفسهم وهذا ما أمر الله به المسلمين جميعا أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد خاض أهل المدينة خيضة وقالوا قتل محمد حتى كثرت الصوارق في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بآبيها وابنها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت بهم أولا فلما مرت, فلما مرت على أحدهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك ثم تمر وتقول من هذا؟ قالوا أخوك ثم من هذا؟ قالوا زوجك ثم من هذا؟ قالوا ابنتي وكلهم قد استشهدوا في سبيل الله تقول وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون أمامك حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا أسلمت من عطب أي لم تبالي لا بزوجها ولا أخيها ولا ابنها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد ومن حبهم له تقبيلهم جسده الطاهر. فعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المسلمين إذ لامس بطن سواد ابن عزية, بن عزية بجريدة, فكانت بجريدة كانت بيده فانتهز سواد تلك الفرصة وقال لقد أوجعتني يا رسول الله فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه الشريف وقال استقد مني يا سواد أي اخص مني ورد علي هذه الضربة التي ضربتك فأسرع سواد فاحتضن رسول الله فاحتضن رسول الله ثم يجال يقبل كشحة ثم قال يا رسول الله فقد ظننت أن هذا النقر هو آخر العهد بك فأحببت أن يمس جلدي جلدك كي لا تمسني النار فرضي الله عندي وأرضاه هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما نحن فإن لنا لم نشرف بصعبته ولم نشرف بالجهاد معه ولم نشرف بحماية شخصه ولم نشرف بالكفاه معه في دعوته إلى الله لم تكتح الأعيون برؤيته ورؤية وجهه المشرح ومشاهدة سنته وهيئته ووقاره وأخلاقه وتوابعه وحلمه وشجاعته وحسن عبوديته لربه ولم نشرف ولم نحظى بشرف خدمته لم نحظى بمعانقته لم نحظى بدعاوته المباركة لأصحابه لم نحظى بصلاة خلفه لم نحظى بسماع صوته بالقرآن لم نحظى بسماع قطبه لم نحظى بمجالسه المباركة وسماع حديثه فيها فماذا بقي لنا من بركاته عليه الصلاة والسلام لا تيأس عباد الله فقد بقي لنا الكثير ولله الحمد بقي لنا الإيمان به ومحبته واتباعه والذود عن عرضه الشريف وهذه سنته صلى الله عليه وسلم حفظها الله لنا فعلينا عباد الله أن نحرس على تعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وامتثالها والعمل بها وأن نعلمها أبناءنا وأن نسعى لنشرها وتعليمها في كل أوقاتنا وأحوالنا أما أن نجعل يوما واتدا نتذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدهه فهذا والله هو عين الإهانة عوض أن نتدرس سيرته في كل أيام سنة ونجعل برنامجا مع الأولاد لتعليمهم السيرة النبوية وتعريفهم بأصحابه رضي الله عنهم وبيان لصفحاته من مشرقة من التاريخ وعوض أن تعلم الأم ابنتها كيف كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملن معه وإنه وترمي لهن شيئا من سيرتهن وحشمتهم وعفافهم فهل, فهل تظنون أنكم قد وكفيتم حقه بجعل يوم واحد تتذكرونه؟ في حين ترى الشباب بل وحتى الكهول أسنة كلها ينتظرون نهاية الأسبوع لمشاهدة مباريات مختلف البطولات للعيش مع فريقهم المفضل أو لاعبهم المحبوب ثم يجتمعون بعد المباريات في المقائل وبعضهم في المساجد والعياب لله يتدارسون النتائج والتحليلات ولو سألت أحدهم أن يعد لك العشر المبشرين بالجنة ما استطاع أن يذكر نسبهم ثم يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده فاللهم أرزحنا حب نبيك اللهم أرزحنا حب نبيك اللهم أرزحنا شفاعته صلى الله عليه وسلم الله شربة من حوضه ولا تجعلنا ممن يردهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولادك رتيقا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يفكره وحب عمل يقربنا إلى حبك